زكانا وقد خاب من دسنا كذبت ثمود بفواها إذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم سواها ولا يخاف عقد